إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء تولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وحدا مفعولا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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عله تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا أنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذنا لهم عذابا أليما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 من النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان سَأَلْتَهُمْ طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 ولا تزر وازره وزر أُخْرَى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا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 عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مذعورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان تعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء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 مخذولا وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يردون عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جَنَاحَ ذل من الرَّحْمَةِ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ربكم أعلم بما في نفوسكم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 إن المبدلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤرضن عنه مبتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوبا محسورا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْذِبُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِلَّا قَرْ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاعشة وساء سبيلا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 وأوفوا الكيد إِذَا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به عند إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُوَ الْجِبَالَ طُولًا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 وَلَا تجعل مَا الله إِلَهًا آخَرَ فَتُرْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ ربكم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 إذا لبتوه إلى ذي الأرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبع بعمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان عليما غفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَعْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَذْبَارِهِ النُّفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُونَ إن تتبعون إلا وجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 أسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أسينعظون إليك رؤوسهم ويقولون متى؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يَدْعُوكُمْ فتستجيبون بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يقولوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَهُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ان يشأ يرحمكم أو إن يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا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 هي فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب رسيلة أيهم أقرب ويردون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما معناه أن نرسل لا مرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما مرسل بالآيات إلا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 وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يديدهم إِلَّا قُرْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأعتنكن ذريته إلا قليلاً قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورا واستفز من اتطأت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورا إن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 إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البدر أعرضتم وكان الإنسان كَفُورًا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أَوْ مرسل عليكم حَاصِبًا ثم لا تجدوا لكم وكيلاً أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الْرِّيْعِ فَيُورِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لَا تَجِدُوا لَكُمْ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 يوم ندعو كل أناس بإمامه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً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 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبفون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة تحويلا. أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نَافِلَةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا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 إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من ذخرف او ترقى في السماء ولن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 جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا الرسولا قل لو كان في الأرض ملائكة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 وكفروا باياتنا وقالوا ا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل له أنتم تملكون قزائن رحمة ربي إذا لأمتكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لا لأغنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه وملمعه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.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 وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تؤمنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يتلى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو اذعوا